وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّ لك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم قائف من الشيطان تذكروا فإذا هم قصرون، وإخوانهم يمدّنهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بأية قالوا لو لجت قل إنما. تبع ما يحاء إلي ونصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن